صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافف، واعلموا أن الله مع المتقين، إنما النسيء. يضل به الذين كفوا يحلونه عما ويحرمونه عما ويحرمونه عما ليؤطئ عدة ما حرم الله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 ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله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 Jāl kālimat al-ladīn kafaru sūfli wa kālimatu Llāhiyya al-ʿuliyā. Infiru wa thqalū wa في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لَتَتَبَعُوكَ وَلَكِنَّ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إسْتَطَعْنَا لَخَرَجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ عَفَى اللَّهُ عَن لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أوضع خلا لكم يبغونكم الفتن وفيكم سماع لهم والله عليم بالظالمين. لقد بتغول الفتنه من قبل وطالبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَذِلَّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ In tu sibk hasanat tusuhum, wa in tu sibk musibat yqulu qad ahdna amran min qablu, wa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 الله